ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري ان الله يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ذوي عدل وأقيم الشهادة لله لاركض عذبه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَلْنَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَدَجَعَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا والنائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والنائي لم يحفن وأولاة الأحفار أجلهم أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعلنه من أمره يسرا ذلك أمر الله أن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 وَإِن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أَرْضَعْنَ لكم فآتوهن أُجُورَهُنَّ واعتمروا بينكم بمعروف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 الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج, آمنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور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 الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحق الله قد بكل شيء علما